حول الموضوع جزاكم الله خيرا نجيب عليها والسؤال الذي لا اعرفه اي سؤال يطرح ان كان عندي علم اجبت علي وان لم يكن عندي علم نتوقف عن الاجابة او نحيل السائل الى من هو اعلم مني وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا الله أه... سؤال من ال الناحيه الاخوه يا شيخ يا لك معك بارك الله فيك و... أه... الاسئله انزل على التيكست بارك الله فيك و... للوقت لل... يعني نوخرك يا سؤال يعني انزله لك على التيكست نعم الصند معناه هو الذي تصمد أمامه الخلائق تصمد أمامه الخلائق من غير حركة صامده خائفة وجلة تخافه سبحانه وتعالى هذا من معاني الصمد الذي تصمد أمامه الخلائق خوفا وإجلالا وتعظيما نعم والله أعلم طيب حول الدرس فالك الله فيك ما فهمت السؤال الذي استحيا هل هو في مكانة في مكانة طيبة نعم لا شك <تصفيق> الحمد لله نعم لأن الحديث ذكر, الحديث ذكر أن الله جل وعلا استحيا منه وهذا يدل على أنه في مكانة طيبة ولكن الأول يريكم الله يستغلق ولكن الأول أفضل منه الأول عندما وجد فرجة جلس فيها والأصل هنا في هذه المسألة أن على أهل العلم أن يوسعوا لمن أراد أن يجلس لمن أراد أن, أن, أن ينظم إلى الحلقة أن يوسع له لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فيفسحوا يفسح الله لكم فالأصل أن يتفسح الناس حتى يتسع المكان ولكن الحديث ذكر أن الذي استحى أي جلس خلف الصف استحى أن يتخطى الرقاب فهذا لا شك في مكان طيب لما ذكر في الحديث أن الله استحى من نعم طيب في سنة بعد لا يا قرن سطاط معنا في طلاب علم ان شاء الله تعال بذل ما في درس و غد ما في درس ولا حد كذلك ما في درس ان عندكم ثلاثة ايام هذه المسألة نتمنى من الاخوة ان يحفظوا يحفظوا المت الحمد لله يديكم الله يستحبالك ذلك نتمنى من الاخوه يعني تاجو حتى نحس او في مسائل 400 لله الله وحده طيب اذا ما في اسئله فنترك لكم الله اكبر الله فيكم وصلى سبحانه وتعالى المزيد من فضله وجزاكم الله خير انتم على حسن استماعكم وانصاتكم وعلى هذه المواظبه وعلى صبركم علينا اصبروا علينا قليلا ان شاء الله تعالى ونسأل الله جل وعلا ان يعيننا وياكم جميعا على طاعته وان يحفظنا وياكم جميعا وان يثبتنا وياكم جميعا على دينه انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وادزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتو بك